بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذون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 ثمّ سوَّه ونفَّقَ فيهم روحه وجعل لكم السبعة الأبصار والأفيلة تقليلما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ الْجَدِيدِ بَلُّ هم بِلِقَاء سيمون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أولا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل, فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم يوم فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فَسَخُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَمَىٰ أَمَّن يَشَأْ مِن عِبَادِهِ ۚ وَمَن تُنظِرْ عذَابَهَا فإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تكون في مرية من لقائه وَجَعَلْنَا واجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا فلا يسمعون أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم